بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين En die... نه خلق فتبارك الله أحسن الخلق. Oh! لفضيله <تصفيق> الدكتور فتبارك الله أحسن الخالق What? لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصف Sta ik er 119. في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنا تأكلون في تَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَا لَكِ وَعَلَى الَّذِينَ شَاءَ What وأطرفناهم في الحياة الدنيا ماذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه لفضيله الدكتور محمد Duhun Thank قَيْرَات بَل لَا يَفْعُونَ إِنَّ الَّذِينَ هم مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ or oh. om we niet فسد في السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم لذكرهم فهم عن ذكرهم واربون en dan gaan we ذل لجوا في طغيانهم يعمهون ولقد اخذناهم بالعذاب فما 124. فإذا فتحنا عليهم بابا ذا با عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي صَارَ الْأَفْئِدَ قَلِيلًا <ماتش> Something. Hey. قولوا <تصفيق> بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولا ان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة يفترنا عما يشركون الله كُل رَبِّ إِمَّا تُرِينِّي مَا يُوْعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي هي أحسن السيئه نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحاً كن هو قائله ومن ورائهم بازغ الى يوم يبعثون حتى ZANG EN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 قالوا ربنا ظلب علينا شقوتنا